إذا هنا الحديث المرسل البعض من العلماء يردوا وهم المحدثون يردون الحديث المرسل الفقهاء أغلبهم يستقدمونه يحتجون بالحديث المرسل أقول إنه الغالب أن التابعي يروي عن صحابه فعلى ذلك يكون هذا لنا أولى من العمل برأينا ملي اتهاد في هذا الشيء فهتلاقي الفقيه بذنب أنا اجتهد برأيي في الشيء لا أحتدي بالحديث المرسل هذا لأنه الغالب الظن إنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وإنه صحابه هو اللي سقط منه وإن كان بعض الظن يكون تابعي روى عن تابعي لكن الغالب يكون عن صحابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقبله هذا أولئك إلى إما الثلاثة يحتجون بالمرسل اللي هما أبو حنيفة مالك أحمد آه الشافعي بشروط ولذلك لك هنا إنه واحتج مالك كذا النعمان وتابعهما به ودان احتج مالك إمام مالك كذا النعمان إمام أبو حنيفة وتابعهما احتج به بالمرسل احتج مالك كذا النعمان وتابعهما به ودانوا والشافعي بالكبار قيد ومن روى عن الثقات أبدا ومن إذا شارك أهل الحظ وفقه إلا بنقص لغة يبقى الإمام الشافعي حط شروط قيد الاحتجاد بالحديث المرسل بأن يكون المرسل من كبار التابعين والشافعي بالكبار قيد قيد قبوله للحديث المرسل ومن روى يعني يكون من كبار التابعين وأيضا لا يروي إلا عن ثقات ومن روى عن الثقات أبدا ومن إذا شارك أهل الحفظ وافقهم إلا بنقص لفظ يعني لابد لابد أن يكون حفظه قويا ويوم يخالف غيره يكون نقص لفظ من الألفاظ مثلا مزوج عليهم لفظا من عندي نفسه إذا هذا عند الشافعي يشوف هنا بيقول لنا إنه القول الثالث قبوله بالشروط قول ده تامين الإمام الشافعي هذا عند الشافعي وبعض أهل العلم قال هذه شروط أربعة ثلاثة في الراوي المرسل وواحد في الحديث المرسل وهنا أن يكون المرسل من كبار التابعين أن يكون هذا إذا سمى من يسمى ثقة إذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفه هذا هو اللي يمكن يكون نقص عنهم لفظا من الألفاظ وأن يروى من وجه آخر أن يروى من وجه آخر إذا هنا مرسل هنا بإسناد معين جاء من وجه تاني بإسناد تاني برضه مرسل إذا مرسل هذا ضعيف مع مرسل آخر برضه ضعيف للدين إيه يتقوا هذا الضعيف يقوي هذا الضعيف وقد يكون هذا المرسل إسناده رجاله ثقاد إحنا هنا المرسل نفسه ضعيف بس هذا إذا كان إسناده ثقات وهو ضعيف عشان نمرسل والتاني زيه إسناده ثقات بس ضعيف لكونه مرسل الاثنين مع بعض يتقويان يتقويان هذا يقوي هذا برضو قد يكون مرسلا إسناده صحيحا والآخر مسندا إرساله ضعيف بس مش قوي ضعف مش قوي ضعف وده من طريق آخر نقول مع ده مع هذا يقويان الحديث فيصح النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول لكن إذا صح لنا مخرجه إذا صح مخرج هذا الحديث ده طريق هذا الحديث بمسند مسند حديث متصل الاسناد للنبي صلى الله عليه وسلم أو قد يكون في ضعف يسير بمسند أو مرسال يسنده وليس يروي عن الرياض الأول نقبله قلت الشيخ لم يفصلي إذا هنا إنت ينطهد المرسل للاحتجاب إذا كان راوي نفسك من كبار التابعين إذا كان إذا روى لا يروي إلا عن ثقة عن إذا هنا الشفعي بكبار قيادة ومن روى عن الثقة آبدا ومن إذا شارك أهل الحفظ يوفقهم إلا بنقص لفظه لكن إذا صح لنا مخرج هذا الحديث بمرسل أو مسند يرسله من ليس يروي عن رواة الأولى عن رجال الأولى نقبل هذا يبقى هنا تقوى الحديث المرسل اللي حكمنا عليه بأنه من أنواع الضعيف بحديث مرسل آخر بشرط أن يكون مرسل رجاله إيه ثقات والثاني مرسل رجاله ثقات يبقى ضعيفان يغلبان مرسل قوية يتقوى الحادث به إلى تقاتل بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قوية هنا الحديث ضعيف صحيح ده مرسل ضعيف بس قالوا ضعيف تاني يتقوى هذا لهذا فبقي حجة في ذلك إذا تحققت هذه شرو تبين مخرج المرسل وما عضده تبين صحة مخرج المرسل وأنه صحيح فيعمل به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 كان سنة ستة. يعني ابن عباس أن سته كان عنده كم سنة؟ ثمان سنين، ثمان سنين حيمحضن هو يحضر معهم الحضابية ويعرف مكان لا لا بيت بعيدة ما حضرش حضابية أصلا حضابية راح المعتدين ما كانش فيه ابن عباس. فلما يروي عن الحضابية شيئا يكون ابن عباس جامعين؟ ولا من تبعه؟ لا لا لا إذاك الذي أرسل الصحابة فحكمه؟ الوصل على الصحابة أما الذي أرسله الصحابي إذا أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم روى ما لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فحصن الظن بهذا الصحابي أنه لم يروي إلا عن صحابين مثلى عن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في غاية الورع لا يرون عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما سمعوه منه أو ما سمعوا سمعوه من صحابين آخر في ذلك لبح حكم مرسل الصحابي الأنه مقبول أشهر المصنفات فيه يقول لنا المراسيل الإمام أبي داود المراسيل لابن أبي حاتم دامع التحصيل لإحكام المراسيل للحافظ العلائي إذا الحديث المرس الحديث المعضل المعضل هنا معضل يقول لنا من أعضله في الشيء معضلة يعني مسألة إيه صعبة إذا هذا معضلة المعضل بمعنى إنه اشتد الإبادة المضاعفة من واحد صائد بقى أكتر من واحد صاطين يبه هذا معضل بمعنى أحياه أعضله أتعبه إنه واحد طب ممكن ندور عن واحد دائت العمين اتنين حن جاء نعرفهم منين بقى فلان عن فلان لتنين صاطين من الإسناد يقول لك إنه ما شطف من إسناده إسناني بس إلا فلا فأكثر إسناني فأكثر إسناني فاكثر قد يدخل في المعضل الحديث الإيه؟ بس الدينة للمعلق اسم خاصاً به إذا ما تدخلش دافتك إذا المعلق هنقوله ما سقط من أول إسناده راون فاكثر المعضل سقط من الإسناد اثنين فأكثر ممكن الاثنين سقطين في الإسناد يكون وراء بعض ممكن يكون واحد ويبرع عن واحد لأن واحد تاني صائد غير عن غيره إذا هنا يقول لنا المنقطع والمعظم لنا وسنبى المنقطع الذي سقط قبل الصحابي به فقط المنقطع سقط واحد قبل الصحابي لأن إذا سقط الصحابي له اسم اللي هو المرسل بس يبنى من المرسل انزل بلو الطبيعي هو اللي صائت بحنا نسميه منقطعة لو الطبيعي هو اللي صائت وده هو بهذا المنقطع وسنبى بالمنقطع الذي سقط قبل الصحابي به راو فقط ما لم يتصل يعني الإسناد الغير المتصل في انقطاع في أي مكان وقال بأنه الأقرب في استعماله إن الإمام النووي تبع لابن الصلاح وهذا الأقرب في الاستخدام في في أو الأقرب في الصلاح ولكنه مش هو المستخدم بينه قا وقيل ما لم يتصل هذا يكون المنقطع وقال بأنه الأقرب لاستعماله لا, لا في الاستعمال. طيب ده المقطع الواحد صائد فيه وابعد عن المرسل وابعد عن المعلق أما المعضل ولك اثنين والمعضل الساقط منه ثنان فصاعد سقط من الحديث راويان فصاعدا هذا معضل ومنه قسم ثاني ذكره البعض المعضل الساقط منه ثنان